بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربار يزيد في الخلق ما يشاء إن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 هَل مِن خالق غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ أُصُلٌ مِّن قَبْلُ وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الخياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتحذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم أباؤ شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يَشَاءُ فَلَا تَبْهَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْهَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ قَتَرَتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بلد مَيت فَأَحْيين فَسقنَ إى بَلَد ميتِ فَأَخْن بِ الأضَ بَعَ مَوتِهَا كَذَ بِكَ مَنْ كانَ يريد الْزَّتَ فَلِلهِ العزَّةُ د إليه يصعد الكلم الطير والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُؤَمُّرُ مِنْ أَمْرٍ وَلَا يَنْهَى إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائغ شرابه. سائغ شرابه وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ سَائغٌ شَرَابُ سَائغٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ لن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواقر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولد الليل في النهار نَهَارًا فِى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَدْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى مَا يَكُونُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من طمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما احتجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنت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 وَإِن تَدُ مُسقَلَةٌ إِلَ قِم لِهَا لَا يُحمَ الْ مِن شَيءُ وَلَكََذَا قُبَّ إِ مَثُُ الَّذينَا يَقْشَعونَ رَبَّّ بِالغَويبِ وَأَقامُ الصَلَ وَمَنْ تَزَكَّ فَإِن ماَا يَتَزَكَ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 يشاء وما أنت بمسمع من, من في القبور إن أنت إلا مذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيرا وإن من مَتّنَ إِلَّا خَلَافِهَا نَبِير وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ دَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ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 ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب رشود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورُ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور وَالَّذِي أَوْخَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَخُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَقَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اشْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ والنؤا ولباسهم فيها قريب وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي اقلل دار قوم في من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 وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَحْمَلْ صَالِحًا وَغَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُرْقِمُ مَا يَتَبَكَّرُونَ فِيهِ مَن تَبَكَّرَ وَجَاءَ أَخُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الْأَرْضِ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 إِلَٰهِي أَرِنِي مَا بَخَلَقْتَ مِنَ الْأَرْضِ أَرِنِي مَا بَخَلَقْتَ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ أَسَيْنَا هَٰذَا كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بَعْضُهُمْ مَا بَعْضُ إِلَّا غُرًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا واكون سمو بالله دهب االمارين لئن جاء او نبي ليكونن اهدى لايكونن اهدى من احدى الامم فلم ما جاء ما زادهم الا انكورا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 إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَرَّةٍ ولكن, وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَابِهِ بَصِيرًا